إن الله يحب المتوكلين صاحب الخلق الأسمى والمقام الموهوب اسمه على باب الجنة مكتوب من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه ففي النار مكبوب خاتم النبوة بين كتفه مضروب أول من تنشق الأرض عنه يوم القيامة حيث النجاح أو الرسوب صاحب الحوض المورود وماء حوضه مسكوب به تتعلق الآمال وإلى مسجده تشد الرحال وبالصلاة عليه تنفرج القروب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليبا خلقت مبررا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء فأجمل منك لم ترى قط عيني وأفضل منك لم تلد النساء اللهم صلي وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك الأطهار أيها الإخوة المؤمنون سلام الله عليكم ورحمته وبركاته في هذا اللقاء القرآني والذي نكرم فيه الوالد الكريم الراحل رحمة الله عليه عم الحج السيد البجوري هذا اللقاء الذي نعيشه معكم نعمل به بقول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم من احب لقاء الله احب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه رحمة الله على الكريم الراحل والذي عاش جوادا كريما فاسأل الله أن يجعل هذا في ميزان حسناته يا رب العالمين يسعدنا أن يكون معنا علمان من علام التلاوة فمعنا قارئ لذاعوى التلفزيون المصري والعربي فضيلة القاري شيخ طاها النعماني كما يسعدنا ان يكون معنا ايضا فضيلة القرشيخ محمد حسن الخياب ولكن يتعطر المكان بعطر القرآن الكريم نعيش مع صاحب الاداء المتميز احكاما وتلاوة وتجويدا القارئ والمقيم بالقاهرة وقارئ الاذاعة والتلفزيون المصري والعربي فضيلة القرشيخ طاه النعماني ادعو الله معي للقارئ الكريم ان يفيد عليه رب العالمين فمع تلاوة قرآنية طيدا مباركا اوذو الله من الشيطان الرجيم مِنَ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَإِنَّ دَهْرَهُمْ فَاسِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب وين د مف صح الو فيل ويعلم ما في البر والبحر. ما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا قبة في ظلمات الأرض ولا رقب ولا يابس ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب وهو الذي يتوفاك وهو الذي يتوفاك Kali الَّذِي ta bafo wawu lazi ya tao pa fu أقوم فيه لقطة أجل مسمى ثم إليه جمعوا ثم إليه مرجع ثم إليه بر وهو القاهر فوق عباده وهو القاهر فوق عباده وهو فوق عباده وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة إذا جاء أحدكم الموت وَهُمْ لَا يَفْرِطُونَ ۚ ثُمَّ تَوَلَّى antara o ye kwa yo kwa ba we wavolول kwa yuro sa kwa bawagvol kwa عَلَيْكُمْ pa kwa لا تقوم الموت توقف ترسلنا وهم لا يفرقون ضمر الدعاء إلى الله جبرنا قالوا الصياد امم على اللي اخترك سيدنا وهو I will مرضو إله الله وهو القاقر فوق عباده وهو go away You ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. ألا المات البر والبحر تدعون تضرعا وخطية الذين من هذه لنكون من الشاكرين قلن قل لا حول منها من كل كرب سمع قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من أرجلكم أو أو يلبسكم قلبي تنكمش يا أو او ذكر كيف نصرف كل ايات او كيف نصرف كل مكا و هو الحب قل لم على ان بي اكلي لكل نبأ مستقر لكل نبأ مستقر لكل نبأ مستقر فتعلمون وإذا انضم حد يا خو طي حديث ذن ويري لك الشيطان فلا تقعد بعد الذكر وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن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 وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ الذَّنْبِ لَا يُخْزِمُ حبيب وعطاب أليم بما كانوا قل أنا ذعوا منك and okay. I okay. كُلُّ ذِي ثَهُوَ الشَّيْطَانُ فِي الْأَرْضِ حيرة إِنَّهُ ضَلَّهُ وَهُدَى وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ هَذَا أقيموا الصلاة والتقوه وهو الذي إليه تحشرون وَالَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْبَلْقُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ Your won qui leur وَالَّذِي قَالَ قَسْمَاتِهِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُمْ فَيَكُونُ كيب الصلاة والتقوم كل بيكون قول ذو الحق ولا ذو الملك يوم بيوم فخفي هو الْحَكِيمُ الخبير وَإِذْ, وإذ قال إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي رَبَّنِي نَومَ الْمَالِ وَسَن إِنِّي أَوْكَا وَقَوْمًا كَانَ وكذلك نري ابراهيم ما ملكت السماوات والارض يكون من وَلْيَكُنْ مِثْلَ الْمُقْنِ فَلَمَّا جَنَّ عَلَى الْليلِ رَأَى كَبَنًا إِم بُنْ أَوْلِينَا فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَصْبَحَ قال يا قوم فلما أقبلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. طارت سماط اول اباني ف وَجِئَ الَّذِينَ فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنيفًا حَنيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ وعده قومه, وعده قومه وعجه قومه قال أتعجني في فلا تتذكرون صدق الله العظيم وكيف أخافوا شرت ثم ولا تكافون أن لكم الشرت ثم بالاجماع لم ينزل بيجي عليكم سلطان love